ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوُحْدَةَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً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 وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون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 يرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يغلقكم بالليل والنهار من الرحمن دلهم على ذكر ربهم معرضون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 وَول إِمَّ السَّةُم مَفْحَةُ مِن هَذا بِ رَبِّكَلََقولَُّ يَ وَلَنَا إِ كَُّ ظَالِمِين وَنَغَعُ النَوازين القِصْطَ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلَا تُقَُّمُ نَفْسُ شَيْاء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 وَهَاذَا ذِكْرُ مُ باَارَكُ أَنزَلنَا أَفَأَن تُمْ لَهُ مُمكِرُون وَلَ قَدَتَينَا إبْره مَ رُشْدَهُ مِنْ قَبنُ وَكَُّ بِهِ عَالمين إِذ قَالَ لِأَبِهِ وَقَوْمِهِ مَا هذهِ التَّماسِلَُِّ أَْتُمْ لَهَاعَكِفُون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 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّ نُ إِنْ رَهَبَ مُغَاضِبًا فَنَوَّ نَ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ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 والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدا لنا اول خلق نعيرو وعدا علينا ان كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون إِنَّ فِي هذا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ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 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستان على ما تصفون